بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نواصل درس البحر الرائق ونبدأ بذكر اسباب مرض القلب وسمومه الضارة يقول صاحب الكتاب حفظه الله يعلم أن المعاصي كلها سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه وهي منتجة لمرض القلب وإرادته غير إرادة الله عز وجل وضررها للقلب كضرر السموم للأبدين ويقول الذي كقل ابن القيم ما ملخصه الذي أخرج الوالدين من الجنة وهي دار النعيم واللذة والبهجة والسرور هي الذنوب والمعاصي وكذلك الذي أخرج ابليس من ملكوت السماء والذي أغرق أهل الأرض في زمان نوح هو أيضا المعاصي وأعلاها أو أشدها الشرك ثم ذكر بعض أضرارها وأثارها فقال فمن أثار الذنوب والمعاصي أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه ويقويه على حربه وأنها تجرق على العبد من لم يكن يجترق عليه ومنها الطبع على القلب إذا تكثرت حتى يصير صاحب الذنب من الغافلين فما قال بعض السلف في قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب ومنها أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة حتى لا, لا يستلذ بها وإنما يفعلها بدون أي شعور لتعوده عليها ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا ومنها أنها ظلمة يجدها في قلبه لها ظلمة وهذه الظلمة حتى تظهر على الوجه كما يحس بظلمة الليل وقد رؤي عن ابن عباس أنه قال إن للحسنة نورا في الوجه وضياءا في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلاما في القلب وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن فحفظ البدن الصحة بالطاعات وحفظ القلب يعني الجرأة والثبات والشجاعة والقوة على الطاعات والقوة الإيمانية والقوة على العمل لله سبحانه وتعالى يكون بالطاعات والمعاصي توهنه أما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهينه حتى تزيل حياته بالكلية وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه وكلما قوي قلبه قوي بدنه يعني في واحد أخ من موظف مهندس وعنده مثلا فوق الخمسين سنة ومعه زميلاته في الشغل وزوجته طالبة كانت زميله له في الكليه ويقول والله ان يعني زوجتي في بيتي تفرق عن زميلاتي فرق واضح جدا في الصحة والنظرة وكان عمرها يعني بينه وبين عمر الزميلات فرق كبير لأن هذا الكلام يعني له مقصود أن زميلاته في الشغل اللي هم الموظفات المتبرجات أو كذا كان في كلام معناه يعني أن في هذا المعنى أن الطاعة والمؤمن ربنا يحفظ له صحته فاستدل بأمر واقع أنه يرى زوجته في البيت ويرى زميلاته في العمل فكأن زميلاته في العمل قد يعني شخنا وصارت يعني المرأة في شكل العجوز وأما في بيته فهناك فرق أن امرأته امرأة يعني صالحة فالله تبارك وتعالى يحفظها وكذلك الإخوة والأطباء والشيوخ ممكن تجد أن الإنسان الغير متدين قد أهلكته الدنيا واضح عليه جدا أنه كأنه كبير في السن بسبب هموم الدنيا وهو يعني في نفس المعنى ومن آثار المعاصي تعسير الأمور فلا يتوجه الأمر إلا يجده مغلقا أو متعسرا ومنها الوحشه التي تحصل بينه وبين الناس وبينه بين الله أيضا وبينه وبين أهل الخير على الخصوص قال أبو الدرداء ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر يخلب بمعاصي الله فيلقي الله له البغضة في قلوب المؤمنين يعني القلوب تنفر منه لا تحبه ومنها سقوط الجاه والكرامة عند الله وعند الخلق ومن يهن الله فما له من مكرم ومنها أنها تطفئ في القلب نار الغيرة فلا يجد في نفسه غيرة على العرض ولا المنكرات فهو يسهل عليه رؤية المعصية لأنه يفعلها فيسهل عليه فعلها من الناس فتموت الغيرة من قلبه يعني يكون إنسان كما يشاهد من كثرة معاملته للنساء واستخفافه بذلك فلا يغار على امرأته لأنه يرى أن ذلك يعني إيه؟ أمرا عاديا هذا أمر على العموم يعني يعم كثيرا من المعاصر ومنها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب فتعلم الوقاحة والبجاحة ومنها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة وسير القلب هو تنعمه وتعلقه ومعرفته بالله سبحانه وتعالى وزيادة الإيمان المعاصي تضعف سير القلب فينقطع عن المعرفة و... و... وعن الطريق فيجد أنه حتى لو صلى أو كذا لا ينتقل خطوة واحدة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لا يشعر بالعبادة ومنها أن العبد لا يزال يرتكب المعاصي حتى تهون عليه وتصعر في قلبه لذلك الإنسان اللي نعوذ بالله اللي هم المجرمين والبلطاجية وكذا يسهل عليه القتل يسهل عليه القتل وكأنه يعني لا يعبأ به من كثرة ما يزاول المعاصي فإنها تهون عليه ويهون عليه الأمر الذي هو بالنسبة لغيره شديد جدا قال ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وهذه الحقيقة حقيقة الذنب أنه خطر جدا مهما كان هذا الذنب لأن قدر الذنب قد يخطئ العبد في تقديره يعني قد يكون الذنب عظيم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو الله عظيم فحقيقة الذنب أنه شديد فكلما شعر المؤمن بعظم الذنب وخطره كان هذا علامة على حياة قلبه وإن الفاجر يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فإنه يستخف بالذنب وقال أنس رضي الله عنه إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات فتقدير الذنب بيختلف بالنسبة للناس وهذا الاختلاف اختلاف في شعورهم أما في الحقيقة فهو عظيم جدا وخطر فكلما كان العبد يقظا أو ذو قلب حي فإنه يشعر بخطر الذنب كما قال أنس وأما من استهان بالذنب وإنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر يعني أمر هين جدا في أعينكم في تقديركم وكانت هذه الأمور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عين الصحابة وفي تقديرهم هي من المهلكات هذا الميزان لا بد أن يصحح عندنا وهو ميزان تقدير الذنوب الشعور, الشعور بخطرها وقال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت فهذا من أسباب تعظيم المعصية أو تهويل المعصية وهذه المعاصي وهي أسباب مرض القلب نخص بالذكر منها خمسا وهي من سموم القلب وهي كثيرة ولكن نخص بالذكر خمسة وهي أشد تأثير في حياة القلب ومنها فضول الكلام يعني كلام الزائد وفضول النظر وفضول المخالطة وفضول الطعام وفضول النوم ففي أصول وحدود وفضول فهو يتكلم عن الفضول الكلام ليس ذم ولكن يتكلم هذا الأصل الكلام فيه المباح وفيه الحسن وكذلك النظر والمخلطة والطعام والنوم كل هذه لها أصول ولها فضول فهو يتكلم عن خطر الفضول ونبدأ بفضول الكلام يعني الزائد الذي إما أن يكون لا أهمية له ولا فائدة فيه أو يكون معصية أو يكون معصية في مسند الإمام أحمد وهذا الحديث ليس عندك في الكتاب فممكن أن تكتبه هو حديث حسن لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فهذا الحديث جعل اللسان أولا لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه فلا بد من استقامة القلب ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فاللسان يؤثر في القلب فالأمر مرده إلى النفس فإذا أخذ اللسان أوامره من النفس فسد وأفسد القلب يعني بإنسان حفظ قرآن ومصلي وصايم حسس بطهارة قلبه وبعدين يكون في رحلة أو في لغو أو في شهوات أو في خلطة ويتكلمه كتير فيشعر أن هذا الكلام أظلم قلبه فاستقامة اللسان كان اللسان هذا يغرف من شيء قذر ويلقي في القلب يردمه فهذا يبين خطورة اللسان هذا الحديث يبين خطورة اللسان ومما يبين خطورة اللسان أيضا حاول أن تنتبه لهذه الحقيقة ان أكثر المشاكل التي نتعرض لها بسبب اللسان والحل ان تقول خيرا او لتصمت خلي بالك معايا كده كتير من مشاكل البيوت بسبب اللسان ان هو اتكلم كلمه من مشاكل بسبب اللسان ان المراه اتكلمت كلمه وحشه وكثير من المشاكل بسبب عدم الكلمه الحلوه تخيل وكثير من المشاكل بسبب يعني آه هذا آه السوء في التصرف يعني هذه حقيقه يعني نريد ان, يعني أن نشعر بها من كثير من المشاكل يعني في واحد انت تجد قلبك اتقفل من ناحيته علشان كلمه واحد تجدك حبيته علشان كلمه يعني انسان مثلا تعب وشغال وفي الدعوه وداخل البيت ومرهق فوجئ أن زوجته تقول له كلمة حلوة فممكن يشعر بها جدا يعني يحس أنه هي دواء وشفاء فوجئ أنه قلت له كلمة وحشة ودخل بهذه الحالة فقالت له كلمة كلمة سيئة فسبحان الله يتغير الحال والعكس بالضبط إنسان صابرة ومحتسبة ومنتظر كلمة طيبة انسان جاي وهذه الإنسان تستقبله وتبتسم في وجهه وكذا يجد كلمة يتلفظ بكلمة من ضيق فيغلق أبوابها كلها فكثير من المشاكل تجد تتحل يعني في التجارة في المعاملة في الوظيفة في البيت في أي شيء في البيع والشراء تجد واحد كلامه حلو فكلامه حلو الناس بتحبه كلامه حلو واحد معقد الدنيا ومقفل الأبواب كلامه وحش فاللسان أخطر شيء اللسان يعني لما نجي نتكلم عن أفات اللسان إيه هو المقصود مش المقصود أن نشعر بخطر اللسان وأن نجتهد في ضبط اللسان وأن نعمل حساب ومحاسبة ومراقبة على اللسان يوميا يعني مثلا ينواحد يشوفه عمل إيه؟, إيه اللي أفسده إيه اللي أصلحه إيه بسبب اللسان فهذا الأمر سيعطيك يعني جوائز ويسر عليك أمورا كثيرة تقول خيرا أو لتصمي يعني نتعلم التؤذة ولا نتعجل في النطق اجعل الكلمة تستأذن قبل أن تخرج فإما ان تأذن لها أو تمحوها ولا تبقي لها أثرا يعني لما واحد يجي تكلم كده أنت كنت هترد عليه رد وحش تعمل إيه في الرد الوحش تقولها مسك لثاني والرد لو تخزن عندك في الزاكرة هيطلع تاني إنما لما يعني تمسك نفسك وما تردش الرد لوعش اغسل الرد ده محيه تخليش عندك في الزاكرة استغفر ربنا منه وراجع نفسك فيه علشان ما يبقلوش أثر لو تخزن هيطلع تاني الكلام لما يكون عندك في المحمول وقت مجاني فيبقى أنت مش هتتحسب على الكلام فبتتكلم كتير طيب لو هتتحسب عليه على حسب الدقيقة هتتكلم لو غالية جدا مثلا دولية هتتكلم هتختصر كلامك طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيب أنت هتتحسب على الكلام فعلا هتتحسب على الكلام فما دمت هتتحسب على الكلام وهيكلفك يبقى أحسب الكلام زي ما بتحسبه في المحمول لو الدقيقة غالية بتحسب كلامك كويس جداً لأنك بتدفع لا لأنت هتدفع تمن الكلام في الآخرة وممكن تتحسب في الآخرة على الكلام بالحرف مش بالكلمة ممكن تتحسب بالحرف في الآخرة ممكن قول دائماً مش حرف ممكن كلهو مستنيين او افه مش حرف واحد ولا هو تأفف يعني ممكن ممكن اذا حرف جميل. ممكن تحاسب الحرف برضه في الحسنات لما تقرأ القرآن تتحاسب الحرف مش لا اقول الف لا ميم حرف ولكن الف حرف ولا ميم حرف ولا حرف وميم حرف فممكن انت تتحاسب على الكلام بالحرف في الحسنة والسيئة فننتبه لهذه المسألة ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ولسنتهم ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده باللجام الشرع وعن معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد والسندهم يعني كأنه ما فيش حاجة بدخل النار إلى اللسان بلوهل يكب الناس يعني هذا معظم ما يكب الناس على وجوهم في النار يعني السبب الأعظم لدخول الناس النار اللسان حصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع فمن زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع شرا حصد شرا وظاهر حديث معاز يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنته فإن معصية النطق يدخل فيه الشرك وأظم الذنوب وبين يعني له أن هذا النطق هو الذي يدخل الناس فهذا امر يعني للبيان ولكن تعميم أفضل فهذا فعلا حقيقة أن اللسان هو أكثر ما يدخل العبد النار ويدخل في, في, في ذلك القول على الله بغير علم وشهادة الزور والسحر والقذف والكذب والغيبة والنميمة وسائر المعصر وفي حديث معز فايدة وهي أيضا يعني في, في الحديث وليست مذكورة في الكتاب وهي قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك ذلك كله لما ذكر له أبواب الخير وما ينجيه من النار ويدخله الجنة وأبواب الخير وعمود الأمر وذروة سنامه و... وأبواب الخير إذن هذه أبواب كثيرة للدخول الجنة ولكن ممكن كلها تضيع يعني انت لو بتشتغل طبيب وعندك مستشفى وعيادة وعمليات خاصة واستشارات ويعني أو مهندس ولك أبواب هذه الأبواب يدخل لك منها دخل كبير جدا جدا يعني لا تتصوره ولكن في إسراف في انفاق هذا الدخل إسراف خطير جدا فلا يبقى معك شيء وهذا أمر مشاهد في أمور الدنيا واحد يقول لك إنسان ده ده جاله فلوس كثير جدا وضيعها فاللي بيضيع الحسنات اللساء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أنت فعلت هذا الذي دل عليه الحديث من أبواب الخير الصيام والصلاة والجهاد وكذا وكذا كل هذا كنوز وحسنات ولكن ممكن تضيع ألا أدلك على ملاك ذلك اللي يحفظه ولا يضيعه لأن دي خزنة مليانة جواهر فممكن تضيع أمسك عليك لسانك أمسك عليك لسانك اقفل على هذه الخزنة وحفظها بأمسك عليك لسانك عايز مثال تعالى احسن لامراه وهتلها هديه ذهب ولباس وكل حاجه وبعدين اقول لها كلمه وحشه تنسى كل حاجه تفسد كما يفسد الخل والعسل فالكلام ممكن ان يفسد الحسنات امسك عليك لسانك وهذا يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث سفيان بن عبدالله الثقافي قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي قال هذا واخذ بلسانه وفي كتاب الإيمان في صحيح البخاري قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فالسلام من اليد يعني سهلة قليل من يعتدي بيده ولكن كثير من يعتدي بلسانه واليد بطش اليد أخف من بطش اللسان لو انت قلت كلمة ممكن تؤذي العمر كله ولو ضربت لكمة ممكن تقعد ثواني وتروح يعني لو واحد نرفزك ومديت ايدك عليه وهو حبيبك يعني ابنك ولا زوجتك ولا حاجة فلكمة كده بسيطة كده هتوجع وهتروح انما لو قلت كلمة مؤذية جارحة ممكن يفضل طول عمره ما ينساهش ولا تستطيع أن تدوين خلاص ما تدواش فأذى اللسان أشد من أذى اليد وحديث عقب بن عامر قلت يا رسول الله من نجاه قال أمسك عليك لسانك قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هو ده أمسك عليك لسانك هتمسكوا ازاي الفرملة الفرمالة بتيجي قبل اللسان قبل اللسان يعني مش من الفم مش من الشفتين لو انت عايز تمسك لسانك وقفلت بؤك الكلمة بتطلع برضه لازم يكون القلب هو اللي مسكه لازم تكون انت مسكه من جوه فالكلمة متعرفش تطلع على ما تاخد اذن هذا الحديث من جوامع الكلمة من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت من جوامع الكلمية صلى الله عليه وسلم ففيه أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه قال تعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن سهل بن سعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان وما بين رجليه والفرج أضمن له الجنة فمن أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه والصمت عما لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه من وضائف الحلال وكفيع الحرام أضمن له الجنة قال ابن بطال دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه فمن وقيا شرهما وقيا أعظم الشر وعن أبي هرائط رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق وأخرج مسلم بلفظ أبعد ما بين المشرق والمغرب يعني تهوي به في النار من شدة غضب الله عليه لأنها الكلمة هذه يعني إحنا مسكين ومسترين يعني ممكن انت واحد يغيزك غيز شديد جدا ويتكون في قلبك بغض او غل او حقد او كر وهو لا يشعر به ولا يدري حجمه ولا ينظر فيه وانما كل اللي واضح عليك بيبقى بالنسبة للي موجود في حقيقة باطنك اخف بكتير جدا فتقوم طلع الكلمة مثل ما يكون وعاء محكم في رائحة خبيثة فبتطلع الكلمة فيها الريحة اللي موجودة في الباطن الريحة المكبوتة دي فتشم هذه الرائحة نتنة فتفتح صاحبها هذه الكلمة فيحكم السامع على المتكلم بهذه الكلمة وممكن أن العبد بعد كده يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فالإنسان ممكن يتعرض لمواقف قدرية يعني مصايب بلاية فالنفس الأمر بالسوء تتشحل اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى يبقى مش خالص معطر فإذا كان هناك إيمان فإنه هيحكم على هذا الاعتراض الغطاء مش يخليه يتنفس واستغفر ربنا وبعدين يتوب وبعدين يروب لو ما كانش فيه إيمان هيقوم نطلع على اعترضة بكلام الكلام ده ممكن يكون كفر نعوذ بالله فإن العبد اللي يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب يبقى فيها استهزاء بآيات الله استخفاف بدين الله استخفاف برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تجد كده الفاظ من الناس اللي هم المنافقين اللفظ ده يطلع منه تعرف مدى كره للإسلام مبول كلمة فأنا بالله من ذلك وأنا أعوذ بالله من النفاق وسوء الأخلاق ونسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا وقال ابن عبد البر الكلمة التي يهوي بها صاحبها أي بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان الجائر يعني كلمة بالباطل كلمة نفاق مدهنة وقوله ما يتبين ما فيها قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها لا هو يعني إيه لا يعرف درجة قبحها ولا درجة خطرها يعرف درجة ذلك يعني يستخف بها وكذلك يحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه والله أنا مكنتش عارف أنك هتزعل ده أنا أتكلم بهزر لأنه لم يتبين ما في الكلمة يعني السلامة في السكوت في السلامة في السكوت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لساني وكان يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم إيه الفرق بين قوله من لسان ومن لساني يعني هو بتكلم كلام عملي بي بيصف حال هو يعيش فيه يعني هذا الصحابي الجليل الحكيم سيدنا عبدالله بن مسعود يجاهد ويعاني ويشاهد هذه الأحوال والله الذي لا إله إلاه ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لساني لأنه سجنه كثير عن كلام رأى تبين فيه أنه لا يصح أن ينطق به فقال والله لو كنت أطلقت هذا اللسان كانت تكلم في يوم كذا وفي يوم كذا وفي يوم كذا وفي ساعة كذا, كذا فهذا اللسان يحتاج إلى سجن طويل يعني ليس محدد بمدة يعني مش أقول لك يعني أنت ايه خليك كده مظبوط وما تتكلمش لغاية ما يبقى عندك خمسين سنة أو لغاية ما تحفظ القرآن لا ده هو سجن طويل لأن هذا اللسان لو أطلق فإنه يهلك صاحبه وكان يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم وعن أبي الدرداء قال أنصف أذنيك من فيك وإنما جعل لك أذنان فمن واحد لتسمع أكثر مما تتكلم وعن الحسن البصري قال كانوا يقولون إن لسان المؤمن وراء قلبه القلب هو المتحكم فإذا أراد أن يتكلم تدبر بقلبه ثم امضى وإن لسان المنافق امام قلبه فاذا هم بشيء امضاه بلسانه ولم يتدبره احنا تلت حاجات نفس شيطان وقلب نفس يعني طبع وشيطان يعني مضل وقلب يعني وزع الإيمان يعني فقه يعني فعند اول حاجه بتتصرف فيها الطبع تلقائي ككائن حي كده يعني أول حاجة يعني يحصل موقف الموقف ده تجد الترجمة على لسانك على طول تلقائية من غير تفكير اللي هي الترجمة الطبعية التلقائية تلقائية على طول فأنت كإنسان ربنا ميزك بالعقل أعطاك التحكم لا ما تتصرفش تلقائي لأن التلقائية دي ممكن تبقى خطأ فلابد أن يقدم القلب في كل شيء وفي النطق فالإنسان اللي لسانه مع نفسه يعني مع طبعه يبقى ينطق بكلام الشيطان والشيطان بيفتح على الإنسان أبواب الشر فلا تكن مفتاحا للشر الشر ذاله أبواب وخزائن وقواميس أنت ما تعرفه أول ما تغضب وتنوي أن أنت تتكلم الشيطان يفتح لك أبواب الشر دي ويمليك وخد ما شئ فأحرص أن تكون مغلاقا للشر مفتاحا للخير وعلم أن الكلمة ممكن لا أقول لك فقط لا تعرفش ترجعها لأنك لا تعرفش تقفل الباب اللي هي فتحته. يعني كلمة تفتح باب باب كبير من الشر طيب انت وقعت تعمل ايه يعني انت قلت الكلمة والباب تفتح وتذكرت ائفل فورا واستغفر الله تبارك وتعالى ثم الجأ الى الله وانظر في حالك كيف تصلح ما اسد فهذا الفضل الكبير للصمت ما سببه سببه كثرة أفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والرياء والنفاق والفحش والمراء وتزكاة النفس والخوض في الباطل وهكذا فيقول لخص بتفصيل الذكر بعض أفات اللسان التي عمت بها البلوة وهي الكلام فيما لا يعني والغيبة والنميمة والمدح الكلام فيما لا يعني رأس مال العبد وقته فمهما صرفه فيما لا يعني ولم يدخر به ثوابا في الأخيرة فقد ضيع رأس ماله لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ويعني ما لا يعني, يعني هذا الحديث عمده في حفظ اللسان يعني عادة كده الإنسان بيتكلم كتير فيما لا يعني في الفارغ فهذا الحديث مقصوده الأعظم ترك الكلام في ما لا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه هذا من علامات حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه من قول أو فعل واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال ومعنى يعنيه يعني تتعلق عنايته به يكون فيه فائدة له ويكون من مقصوده ومطلوبه هذا هدف سامي يطلبه ويعتني به عناية شديدة وليس المراد أنه يترك ما لا إرادة له ولا عناية بحكم الهوى وطلب النفس يعني تخيل أن احنا ممكن نتعرض لمسائل المسائل دي عجيبة ومعكوسة وهي الكلمة الطيبة الإنسان ما يقدرش يقولها ليه؟ لأن لا يجد لها شعور عنده والكلمة المعكوسة السيئة يسهل عليه أن يقولها وممكن تكون برضه هزار وبتؤذي يعني لو أنت بتحذر مع انسان وهزار تقيل وبتقول له كلام الكلام ده أنت بتقول له هزار بيزعل. مش انت انسان بيزعل من الهزار لان كلام مؤذي مجرح وانت بتعتذر له وتقول له انا بهزر ممكن يسمحك بس الكلام واجعه بالرغم انه هزار طيب الكلام الحلو لو هزار برضه تخيل انه بيجيب نتيجة يعني تخيل مثلا لو انت جاي لك شاي ولا فطار ولا اي حاجة وبعد قلت جزاكم الله خيرا ده حاجة جميلة وانت بتقول الكلام بتجامل الكلام ده بيكون له واقع حسن ولا لا كله واقع حسن بيجيب نتيجة كويسة لان احنا كبشر بنحب المدح وما يكونش فينا الصفة اللي احنا بنتمدح فيه ونكره الذنب حتى لو فينا الصفة اللي احنا هنزم فيه يعني الكذاب بيزعل لما تقول انت كذاب بيزعل فده معنى ايه ان الكلام الحسن لو رهنية حسنة يعني حسن الخلق أنت تأخذ عليه اجر ولا يشترط أن يكون وراء هذا الكلام شعور أو كذا أو كذا والكلام السيء بالرغم من وجود إرادة ونية وكذا حبسه هو المطلوب لأنه مفسد وحبسه هو إن لم يكن وراءه شعوره إنما كان مزاحا أيضا مطلوب لأنه مفسد ف ترك ما لا إرادة له ولا عناية بحكم الهوى هذا ليس مقصود وإنما بحكم الشرع الشرع يقول لك الكلام ده كويس أوله ألقي السلام على من عرفته ومن لم تعرف ده كلام كويس فألقي السلام يعني تكلم بالتي أحسن بالرغم أن هذا أمر يعني لا تجد له دافع الشرع يأمرك به فهذا حسن فإذا وجدت دافع للكلام وعنايه وعايز تتكلم ولكن لا فائده فيه او ان فيه مفسده فلا تتكلم ده بيبقى حسن خلق يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مثلا هو هذا الاعتراض يعني ايه تلبيس لان انت لما يكون واحد عزمك يعني هذا الامر يبتغي به وجه الله عزمك هذا الامر سنة عزمك يعني حاجة في الله يعني فقد احسن ماشي كده فهذا الاكل اذا نظرت في صفات هذا الاكل تجد فيه تسع اوصاف حسنة وصفة سيئة فهو حلال مباح فيه جهد فيه كذا فيه حاجات كثيرة جدا كويسة يعني في صفات كثيرة كويسة والصفة السيئة المزاق بالك؟ يعني مش معد كويس مش عارف. حاجات زي كده يعني فهو ده اهتمام النفس اللي هو شهوتها يعني فالإنسان لما يتكلم كلام حسن وجزاك الله خيرا وأحسن هذا كلام يطيب الخاطر كله يرضي الله سبحانه وتعالى فليس كذبا وانما وصفه بالكذب هذا من حظ الشيطان ومن التلبيس وانما هو كلام حسن لان في تطيب للخاطر وشكر للانسان واحياء ل يعني لـ لروح الاخوه وكذا في معاني طيبه جميله <تصفيق> فضح فضح فضح الفاسق على الملأ هذا في تفصيل يعني هذا الفاسق امام بدعه مجاهر بفسقه في ضرر له اتباع كذا وخذ هذا الفاسق هو يعني ايه امير نفسه ليس له اتباع المستتر بالمعصيه هذا الفضح هل سيصلح هل سوفسد فلا بد من تعيين المسألة من تعيين المسألة والنظر في عواقبها إنما كلم عام كده يعني المجاهر بالفسق والداعي للبدعة يعني لا حرمة له فإنما ينبه على بدعته ويحذر منه من باب وقاية الناس من شره من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل وأن تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق يعني الناس ركبين من الكفر الشيخ راحين القاهرة وركبين عربية ملاكي طلعين من كفر الشيخ راحين بلطين وراحين عاملين معسكر مثلا في الصيف أو أي حاجة إيه الطريق من هنا البلطين ساعة هيكلموا في إيه فيما لا يعني اللي يتكلم في المحشي واللي يتكلم في المشوي واللي يتكلم في اللبس واللي يتكلم ويجيب الكلام وهكذا لغاية ما يوصلوا يسلوا طريق هذا استهلاك فارغ فلو أنهم شغلوا أنفسهم بما يعني لازدادت محبتهم في الله وازدادت صدرهم انشراحاً وقال سهل بن عبد الله من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق وحد الكلام فيما لا يعنيك أن تتكلم بكلام أو لو سكتت عنه لم تأثم ولم تستضر في حال ومال يعني كلام لا فائدة فيه مثال أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فيها وما وقع لك من الوقائع وما استحسنته من الأطعم والثياب فهذه أمور لو سكتت عنها لم تأثم ولم تستضر وإذا بلغت في الجهاد حتى لم تمزج بحكايتك زيادة ولا نقصان ولا تزكية نفس يعني إذا كان كلمك مطابق بالضبط فقد تكلمت فيما لا يعني وضيعت عمرك فما بالك وهذا الكلام قد يدخل فيه تزكية فخر غرور كذب لأن الإنسان الذي يتكلم فيما لا يعنيه لا يسلم من من الكذب والكلام فيما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة نوع من الفضول فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر ويمكنه أن يعني يجسمه ويقرره ويكرره ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول يعني هذا من باب الشرح ولكن إنسان ساعة ما يتكلم يعني بيكون الضابط عنده إنه هو بيوصل المعنى على حسب آآ يعني آآ قدرته وأما الكلام فيما لا يعني هو الكلام فيما لا يعني أما إذا كان الأمر يعنيك وأنت تعبر عنه فلعل يكون هذا في ساعة قال عطاء ابن أبي رباح إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام فما هو فضول الكلام؟ كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب, ما عدا كتاب الله وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أمرا بمعروف أو نهى عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها يعني كلام في فايدة ومطلوب وله حاجة أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال القعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان اكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه وفي الأثر ما أتي الرجل شرا من فضل لسانه يبقى عايزين إيه المطلوب أيها أنت عايش معي كده وأنا أشكرك واخذ بلك لأن هذا الكلام يعني ده إحساسي ولا بد أن نخرجه فايدة وانت كلامك ده معناه طيب جدا في معنى نريد اثر الدرس في الواقع نعمل إيه ما يبقاش كلام مجرد إحنا نقرأ إنت موافق إن أنت لا تتكلم في ما لا يعنيك هو ده الأصل <تصفيق> تقول لي لا مش موافق يبقى انت كده مش تستفاد قول انا عايز تصريح ان انا هعيش ازاي ده ده خلاف الواقع عايز اتكلم فيه ما الكلام ده انا يعني انا النية مش موجود عندي يبقى كده خطر جدا جدا جدا وغلبة نفس واعتراض نفس ان ده معناه سجن للسان وللنفس والطبع سجن تقول لها رح من هنا لمصر وما أجد أتكلم كلمة أحسبها هي فايدة ولا مش فايدة هاوصل لغاية مصر هلأين مرتش ولا كلمة طب وبعدين واللي معايا نفس الوضع بالضبط آه فأنا هجد أتخيل الموضوع الواقع هتطبقه ازاي فده أمر مهم جدا وهو كالآتي أن نأخذ أصل المسألة عقيدة راسخة أن مصلحتنا أن لا نتكلم فيما لا يعنينا إن هذا باب خطر اللسان ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم ما هذا هو الباب الذي يكب الناس على, على وجوههم في النار هذا هو الباب الكلام فيما لا يعني الكلام بدون حساب الكلام بدون ضابط الكلام بدون حاجة فهذا باب خطير جدا لأنه ليس هناك ذاكرة تحفظه ولا محاسب يحاسب عليه من قبل النفس وإنما هو يسجل و... و... وأنت لا تدري ماذا قلت فيبقى لابد أن تقبل أصل المسألة ثم تقول كيف أفعل ذلك يبقى أنت رضيت رضيت أن أنت إيه انك انت تلتزم بهذه الوصيه من حسن اسلام المرء تركه ملاهي ليس في الكلام فقط ده في الكلام وفي كل شيء وانما هو اعظم شيء الكلام تقبل ولا لا تقبل اجب انت انت انت بتوصله وانت يا احمد يبقى تقول لي اعمل ايه تمام كده بس يبقى ايه ما العمل العمل ان أضع هذا هدف فلأيني كنت ماشي براحتي خالص هبتدأ أشغل الفرملة هكسب عشر في المية هذه ما أكسب تبو التسعين في المية اللي أنا خسرتهم أعود أستغفر ربنا لأننا دلوقتي هبتدأ حسب نفسي عليه على كلامي ان أنا أتكلم فيما لا يعني أستغفر ربنا سبحانه وتعالى وأحاول وهكذا فيصير أمامي هدف ألا أتكلم في لا يعني فيقل كلام ان لم ين... يعني ينقطع تماما هيقل ولما يقل هيتنقى لان انا هحوش نفسي عن حاجات وهسيب نفسي في حاجات وهستغفر لان تذكرت ذكرت ان انا لا إن تكلمت فيما لا ينبغي فيكون حالي حتى يعني لو ظل هذا حالي إن انا ايه اقل خطرا وارجو رحمة الله عز وجل ارجو رحمه الله لان وضعت الأمر في بالي وهدف من أهدافي وفنيتي واكتهدت في الوصول إليه وأستعين بالله لعل وعسى يبلغني الله تبارك وتعالى هذه الغاية وهذا الهدف وهذه المرتبة فيأتي علي الوقت أو اليوم الذي لا أتكلم فيه إلا بخير وهذا ليس على الله إيه ببعيد أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله الحمد لله رب العالمين